كُلُّ نَمَا حَرَّ وَنَرَبُّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنَّا وَمَا بَطَنَ وَالِثْمَ وَالْبَغْيِ وَالِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلٍّ أم اتي نجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعا ولا يستقدمون يا بني ادم ان ما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى فمن اتقى واصرح فراء خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا بل نوى عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين الا يقولوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة اللعنة اختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قال تخلاهم لأولاهم ظَلُّلُونَا فَآتِهِمْ فَآتِهِمْ عَذَابًا بِمَا فَعَلْنَا قَالَ لِكُلٍّ بِيَعْضٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ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 لكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ونادى أصحاب الجنة فَأَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَدْنَمُوا وَذِنُ دَيْنَهُمُ إِنَّ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ الله اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى لعرات رجال يعرفون كلا بشيماهم وَنَهْدِي وَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ